علاج لهذه الظواهر إننا إذا أردنا أن ننقذ هؤلاء الفتيات الصارخات وننقذ هؤلاء الشباب الذين تلطهوا بالعار قادتهم الرذيلة إلى أدراب الظلام اولا لماذا لا نتربى ويتربى كل مسلم ومسلمة رسالة إليك يا من أنت الآل في الأسواق رسالة إليك أنت وأنت في طريق سفرك الآن تستمع إلى حديثي رسالة إليكم انتم أيها الآباء والأمهات لنستشعر مراقبة الله لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يا مرتكب المعاصي مختفيا عن أعين الخلق اين الله أما تذكرت أن الله قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول لقد خنت الله جل وعلا في عدم استشعار مراقبته فراقب الله في كل الساعات قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان لا أعلم أن من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبالتها مبيضا فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ومن العلاج احذر النفس من النفس فالنفس بالشهوات آمرة وعن الرشد زاجرة إن النفس لا أمارة بالسوء من العلاج تدارك قب النظر ولا تقل نظرة ولا تقل خاطفة ولا تقل حب استطلاع على بعض القنوات والمنتديات. من العلاج تعرف على مداخل الشيطان يا من ابتليت بالشهوات يا من حدثت نفسك بفعل المعاصي والسيئات يا من تاقت نفسك لكي تسافر يا من تاقت نفسك لكي تحرك الإنترنت يا من تاقت نفسك إلى الذهاب لكل مكان تفطن إلى دفع الخطرات, إلى دفع الخطرات ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء قال الماوردي إنما يأمركم بالسوء قال السدي السوء في هذا الموضع معاصي الله فتخيل أن البعض يبتلى أن الشيطان يحبب إليه الفجور أن يسافر إليه وأن يذهب إليه وأن يقدم عليه بينما يكره إليه المسجد وتكره إليه حلق العلم لكن العياذ بالله يسافر ويتصل ويجالس لا يمل ولا يكل من العلاج اعلم أن ربك واسع المغفرة أن الله واسع المغفرة قال السعدي فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد من العلاج أن يعلم كل إنسان إن ابتلي بالشهوات والفواحش أن الله جل وعلا حرمها تحريما وهي من كبائر الذنوب قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن من العلاج التفطن لدفع الخطرات قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره قال البغوي، ولو ألقى معاذيره، يعني لو ارخى الستور وأغلق الأبواب، وقال لا يراني أحد، ولو قال لا أستطيع، ما أستطيع ترك هذه الأبواب، ولو ألقى معاذيره وقال لا أستطيع ترك العاده السرية، لا أستطيع ترك الأفلام الخليعة، لا أستطيع، لا أستطيع، من العلاج، يا من ابتليتم بالشهوات، كونوا أصحاب موقف إيجابي، ما منا إلا ذاك الإنسان الذي يبتلى، برسالة أو صورة أو خلاعه أو أن يغرى من فتاة أو من شاب أو أن الفتاة تغرى لكن تذكروا أن يوسف عليه السلام كان صاحب موقف إيجابي قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وتذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا لنتذكر الله ولنخف من الله ولنتذكر أن الله رقيب علينا من العلاج الاستقامة الصادقة على طريق الله ومنهج الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أسأى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم قال علي أن التوبة يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية لذلك تأمل قال ابن مسعود التوبة النصوح تكفر كل سيئة من العلاج المبادرة للزواج والاستعفاف بطريق الحلال قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير